أذارك المبي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليدلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا مما ترى في خلق الرعمال من تفاوت فاردع البصر هل ترى من فطور ثم ارضع البصر كروتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو ولقد تأين السماوات الدنيا بما صادح ودعناها هدوما للشياطين واعتبرنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذابا لما رأى النصير إِذَا رَكُفُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهَمْهَمًا فَكَانُوا تَمَنَّؤُونَ مِنَ الْغُرُبِ كُلَّنَا لَقِيَ فِيهَا فَوْزٌ سَأَلَهُمُ الْخَزَنَةُ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا إِنَّ كُنَّا الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لكم ما نسمع أن عقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغير لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولهم أو جهروا به إنه عليم بذلك الصدور ألا لن من خلق وهو النطيف ذِي دَارٍ لَّكُمُ الْأَمْنُ وَالْأَمَانُ فَنَسُمُ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوهُ مِنَ رزقه وإليه النشور النُّشُورُ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَن فساتعلمون كيف ندير، وَلَقَدْ قَدَّرَ اللَّهُ لَنَفْقُرَ بَعْضَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ لَنَتِيرٌ أَلَمْ يَرَ لَكُمْ فِي الْقَصْرِ سَارَ فَاتَوْنَ وَلَقَدْ بَلَغْتُمْ مَعْرِفَتُهُمْ إلا الرحمن إنه لكل شيء بصير أن هذا الذي هو كل كم ينصره الرحمن الذي يرزق كل ان فكر رزقه ولا جد في يوم مننا نخور اتنغ نسيه كذبا على وجهه انما من ينسى طليعا على سرق مستقيم وهو الذي ان وَلَكُمْ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ مَا تَسْكُنُونَ كُلُّ ذِي بَرَاقٍ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا أمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمن أصبح ماءكم نورا فمن يأتي كل دماء